بوك تو اشتريت ساديا بات تسعة واربعون تسعة واربعون شبارت, الرياضة. الرياضة. شبارت هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ أنا موسم صهيبات نعم، ينبغي أن أتحرك نعم، يجب أن أتحرك خديم دو شبرتوهو كلوب أنا مشترك في ناد رياضي انا مشترك في ناد رياضي فوتبال. نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم نكيدي بلافامي احيانا نسبح احيانا نسبح albo او نركب الدراجات او نركب الدراجات Našom meste máme futbalový štadión. Južadu fi medinatina istad kurat kadam. Južad fi medinatina istad kurat kadam. Máme tu aj plavárin zo saunou. Južadu kevelika mesbachun bihi sauna. Južad kevelik mesbach bihi sauna. Máme aj golfové ihrysko. ويوجد ملعب جولف. يوجد ملعب جولف. Co dávajú v ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ Práve dávajú futbal. مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. نيميتسكيه موستفو المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. تفيغرافا من سيفوز؟ Men se jefúz? Netuším. La adri. V tomto momente je to nerozhodne. Halian taadul Halian ta'ádul. Rozhodca je z Belgicka. Al min Belgicka. Al من بلجيكا تيراسا كوبي 11 الان توجد ضربه جزاء الان توجد ضربه جزاء جول هدف واحد ل هدف 1 ل